بسم الله الرحمن الرحيم إن تتقن لك تفهم مبين وقد ثم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما نصر الله نصرا عجيدا هو الذي انزل في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايما وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَامَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا بسم الله الرحمن الرحيم يا لك الله ما وينفرك الله نصرا عجيزا هو الذي أنزلت ستينك في وللله جلود السماءات والارض وكان هو عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويكم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أَنزَلَ السَّكِينَةَ في قلوب المؤمنين ليزدادوا إِيمَانًا مع إِيمَانِهِمْ ولله بنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما